م و س ل ل ه النابلسي م لله ا ن للعلوم ا ل ا شديدا من ل ا م ي ه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 اجعل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا قال آ ت و ن ي افرغ عليه قطرا